جرب جرب, جرب جرب جرب جرب ان تختار ما تنظر إ ل ي ه طوال يومك لا تدع عينيك تفعلان ما يروق لهما لا لا بالطبع لا تغمضهما لكن باستطاعتك أ ن تزيد من سيطرتك عليهما تذكر دوما أ ن ك محاسب فهل ستمنحهما ف ر ص ة إ ش ق ا ئ ك ليس ا ل أ م ر مستحيلا جرب جرب جرب أ ن تغض بصرك عن الحرام اليوم جرب جرب جرب جرب